واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منا فأتبعه الشيطان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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون سا مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا وَإِذَا فَسَقُوا وَإِنْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ, فأولئك هم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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقنت في, في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها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 وَ غبَ نَستكْ تتُ منِن الخَير وَماام السَّن الصّ إن أنا إِلاا نَذيرُ وَبَشير لقَمِ يؤمِن